المترجم <تصفيق> وَإِذَا أُبْلِلَ لَهُمْ كَمَا وويعملذوم في ق يعمل الق وال أول كََّليين اشت الله بأرض يوم أفقى طيلي لكم فلا تدعوا لله أليم إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا من نار البتي وقودوا من نات والقدار للكافرين وبشر الذين أعذقوا منها من كمرة رفقا قالوا هذا الذي اعذقنا من قبل وهقوا به متشابها ولكن فينا أجوال مطهرة وكن فينا خالقون إن الله لا يفتح ولذا <تصفيق> لم <تصفيق> Mais on est tombou, tombou. Let the land لا تجلو إلا إذنه جاء ما اغدوا للمستقر ومتاع الى فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اشربوا منها جميعا فاينما We yeah. are ولي نوم وإياه ستكون ولا تلبس الحق للباقي ولكم الحق أن تعتمون وأقيم الصلاة. لا عدد ولا من ينصرون وإن نفجيناهم انما دول من بعد موتكم لعله تشكون وَقُلُ صِرَةٌ لَّهُ إلَّا فَطَيَاتٌ فَتَلَزِيزُ الْمُحْتَمِلِينَ أَبَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ لَلَّهِ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِدْدًا فدرتهم هثنة عشرة عيما قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفتدين وإذ قلتم يا ممثالا نصبر على طعام واحد فاذع لنا ربك اصرد رب لنا Aztán ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَمْ نَظِرْ عَلَيْكُمْ وَرِحْلَتُهُ نُتْ مِنَ الْقَاهِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمُكُمْ الَّذِينَ اعْبَدُوا مِنْكُمْ فِى السبس فقلنا لَهُمْ كُونُوا قُرَّةَ طَارِقٍ أَجَعَلْنَا آلِهَتَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُتَالِقَ And mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. علمت لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبتوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفتا فاستاوأتوا فيها والله مصرد ما كنتم نفعلون فكن ببعضنا ذٰلِكَ يُهِلُّ الله الْمَغْنَى ويريكم آياته لعلكم تَعْقِلُونَ ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يتفجر من هو يقرج من الماء